بسم الله الرحمن الرحيم قل يا رجل الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنكم عابدون ما أعبد ولا أن عابدوا ما عبدتم ولا أنكم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين